''İnكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك'' ''Qutl الخراصون الذين هم في غمرة ساهون'' ''Yas'alun أيان يوم الدين'' يوم على النار يفتنون'' دُونَ فِتْنَتِكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ kanu kâinlâmın مِنَ ma مَا ve bil asphâr hım yestâfiroon ve fi amwal hım hakkıllisâil ve lmpârûn ve fi arzd ayatul llimûnîn ve رزقكم وما تمعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما تنطقون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 فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٍ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكْنَا مِنْ شَيْءٍ اتَّتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَظِرَمٍ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 فَفَرُوْا إِلَى اللَّهِ فَفَرُوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَع اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ Kذلك ma أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أمجنون أتواصروا به بل هم قوم طابون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن